وعلى رسول العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه وعلى إله والدين كنا في أي باب باب في التيمم باب التيمم باب العمل في التيمم أو باب في التيمم باب في التيمون طيب اقرأ على وقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس إلى ابي بكر الصديق وقال الا ترى معصمه العائشه اقامت بقول الله تبارك الله عليه وسلم من الناس وليس على ماء وليس معهم ماء فازعج ابو بكر و ابو الله تبارك الله عليه وسلم وقال فلنا. فقال أبسر الله صلى الله عليه وسلم والناس وليتوا على ما وليس معهم ما فقال فعاسبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يقرن ليله في حاصرتي فلا يمنعني من التخرق إلا مكان وأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقده فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزر الله سبعه وتعالى آيات تيممون فتيممون فقال رسيب بن قبيب ما هي بأول بركتكم يا آيات أبي بقيم قال فبعثنا البغير الذي كنت عليه فوجدنا الجب تحته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الرجل تيمم بصلاة حضرة ثم حضرت صلاة أخرى أي تيمم لها أم يكفيه ذلك فقال ذا يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء بكل صلاة فمن اكتر الماء فلم يتم فإنه يتيمم وسئل ما الرجل تيمم أي أم أصحاره وهم على غوره قال يا قوم ما يعبو أحب إلي ولو قاموا هو لم أر قال يا قال ما يعبون في رب تيماء من الذين بما ان الذين بما صاموا وقاموا ووافوا بالصلاه فترى عليهم نهاما معه مر قال الا يتقون ولا وليرضى لمن تقرر من الشرائع ما لا يخي القائل ما يكون مقام الى طلب الماء فعمل بما امره من الله تبارك وتعالى به من التيمم قطعا والله وليس الذي وجد الماء لا يفر منه ولا اتم أمر فكل فكل بما امره من عمر لما عمر الله به من و این تے میںکلو ذلك في بہو الذي فرق له ان فن به بالتيمم <تصفيق> هذا الباب قال فيه مالك باب في التيمم أو هذا باب في التيمم ما هو التيمم تيمم القصد يقال تيمم البلد الفلاني إذا قصده ومن هذا المعنى قوله تعالى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تقمضوا فيه فمعنى تيمم يعني قصد إلى الشيء هذا معنى التيمم لغة أما التيمم في لسان الشرع فمنهم من قال التيمم شرعا والقصد إلى الصعيد الطاهر باستباحة الصلاة به على وجه مخصوص القصد إلى الصعيد الطاهر ها استباحة الصلاة به على وجه مخصوص وهذا التعريف التعريف المالكية للتيمم لأن التيمم عند المالكية لا يرفع الحدث إنما تستبح به الصلاة فالتيمم عندهم مبيح لا رافع فهمتم هذا يا أخوان المالكية عندهم التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث ومنهم من قال التيمم طهارة ترابية في أعضاء مخصوص هذا أيضا تعريف للتيمم المهم التيمم يكون في كم عضو في عضوين في الوجه والكفين هذا الذي وردت به سلاح هاريث والمشهور من مذهب مالك أنه على ضربتين ضربة للوج والضربة الثانية لليدين إلى الملفقين والأصح هو الوج والكفة الأصح في التيمم أنه ضربة واحدة للوجه والكفين كما دل على ذلك حديث عمار ابن ياسر وحديث أبي جهيم طيب وطريقتنا في الموطة أننا نشرح الأحاديث التي أوردها لمن مالك ونتكلم على معناها وإن كان المذهب موافقا لها ذكرنا ذلك وإذا كان المذهب على خلافها نبهنا على ذلك لأن الراجح هو الذي ينبغي الأخذ به والراجح هو ما دلت عليه النصوص الشرعية إذن الآن عرفنا التيمم هل هو رخصة أو عزيمة التيمم هل هو رخصة أو عزيمة نقول التيمم يكون رخصة ويكون عزيم متى يكون رخصة قال العلماء إذا تيمم لأجل المرض مرض يخاف من ليس قائما به او يخشى زيادة المرض المرض موجود لكن يزيد أو به جرح يتأخر برؤه أو يخشى تلف حيوان محترم أو يخشى هلاك نفسه إن توضع أو اغتسل بالماء على كل حال يكون رخصة في هذه الصور وفي غير هذه الصور من الصور التي تشابه هذه الصور التي ذكرنا يبقى متى يكون عزيمة يكون التيمم عزيمة عند عدم الماء الماء إذا كانت معدومة ليست موجودة فالتيمم هنا إيه؟ عزيمة وليس رخصة لا بد يش الماء غير موجودة قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم يعني فالواجب عليكم أن تتيمموا لكن الرخصة هي التسهيل هي التسهيل يعني الشيء الذي خفف الشارع فيه ولم يعزم عليه إذا كان دائرة اقتسل اقتسل لكن ما دم أنك مريض فعندك رخصة في أن تتيمم طيب عرفنا أن التيمم يكون عزيمة عند عدم الماء ويكون رخصة فيما عدا ذلك طيب ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل خرجنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش أما البيداء هو المكان المرتفع الذي هو قدام ذي الحليفة في الطريق إلى مكة جبال عالية بعد ذي الحليفة في طريقك إلى مكة هذا يسمى بالبيداء وذات الجيش موضع على بريد من المدينة بينها وبين العقيق سبعة أميال المهم موضع قرب المدينة قالت انقطع عقد لي عندها عقد من الذهب انقطع ذلك العقد فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه يعني على طلبه لأجل, لأجل أن يفتشوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وأقام الناس معه لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم من السير وأقام بالموضع الذي ضاع فيه العقد يرجو التماس ذلك العقد بالبحث عنه كان الناس قد أقاموا معه لأنهم لا يمكن أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيموا في ذلك الوادي وحده يبحث عن العقل فأقاموا معه صلى الله عليه وسلم قال قالت عائشة وليسوا على ماء وليس معهم ماء الله أكبر لم يكن مع الصحابة ماء والموضع الذي أقاموا فيه ليس فيه ماء وهذا أمره الصعب أن يكون مع قوم كثيرين يقول ليس معهم ماء والموضع الذي أقاموا به ليس فيه ماء هذا أمر صعب لكن أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن مصيبتهم تهون معه صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء جاء الناس إلى أبي بكر لمنزلته من عائشة فهو أبوها ويمكن أن يتكلم معه قالوا له يا أبا بكر ألا ترى ما صنعت عائشة فإنها أقامت برسول الله وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء لهن شايلين موية ولا الحتة القاعدين فيها فيها موية قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام تأمل يا عبد الله هذا المنظر رسول الله قد نام في حجر من؟ في عجر عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وكانت أعظم النساء فقها وعلما بل هي أفقه نساء العالمين وهي زوج رسول الله الكريم وحبه وكان يحب عائشة أثر من غيرها من نسائه وقال هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا املك وكان عمر رضي الله عنه يقول لابنته حفصه يا حفصه بنت عمر لا تسامي عائشه فان اباها احب الى رسول الله من ابيك وانها لا احب النساء اليه لا يغرنك أن كانت جارتك يعني ضرتك أحب إلى رسول الله منك فإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك أعرف قدرك أخليك في طورك ولا تتعدي ولا تغيري فإنه صلى الله عليه وسلم يصبر من عائشة ويصبر على عائشة من غيرتها ما لا يصبر منك بينصح بيت الشاهد قام الناس على أبي بكر فقال له ما قال فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول قال لها حبست الناس في قلادة وفي كل مرة كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس كل مرة تتأخر ويحصل منك إشكال والرسول يتعب والصحاب يتعبون معه فأخذ بعصية كانت في يده وطعنها في خاصرتها طعنا شديدا عتابا لها وجمع في العتاب بين المقال والفعال وهكذا السنة يخوان فيها بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان سيرة أصحابه وما جرى له صلى الله عليه وسلم في مغازيه وأسفاره وما فعله وما قاله من الهدي العظيم والأمر الجسيم دائما السنة يطلع بها العبد على حال النبي صلى الله عليه وسلم ليتعسى به وليقتدي به في ذلك ونحن إن شاء الله سنفكر في أن نزيد عدد أيام الموطأ في هذا المسجد حتى تكون على يومين إن شاء الله وجعل يطعن بيده في خاصرته فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ قال لأن لأنه كان نائم على حجرها على فخذها وهذا فيه دليل على أنها أحب نسائه إليه فنام في حجرها فقالت كانت الطعنة شديدة وقوية علي فما منعني أن أتحرك مع شدة الطعنة علي إلا مكان رأس رسول الله من فخذي يعني لو كان مراقض على حجري وعلى عبي كانت حركت من شدة الوجع عليها لكن صبرت لأن توقظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ارترى أن بعد النوم فيه تشويش عليه وحرج وتريد أن لا يشعر بشيء ويكفي أنها تتعلم ورسول الله نائم مستريح فنام رسول الله صلى الله وسلم حتى أصبح على غير ما في هذه الليلة لم يوجد العقد نستفيد أيها الإخوة من مجموع هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فالعقد قد ضاع ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله وسيد ولد آدم لا يعلم أين العقد هل هو تحت الجمل أم ماذا وكان العقد تحت الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به بل لو كان يعلم الغيب لأخبرهم بموضعه ولساقوا رواحلهم ولم يمزلوا في هذا المكان الذي ليس فيه ماء وقف وقال لهم فتشوا ويتلقي إن شاء الله ما يعلم عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أوسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يعني كون يقع شيء تكرهونه يا ألاء أبي بكر ثم يجعل الله للمسلمين فيه فرج وبركة وخير هذا ليس أول مرة بل مسبوق بركتكم معلومة وخيركم معلوم من السابق وكأن سيد بن حضير يشير الى ان عائشه رضي الله عنها تكلم المنافقون في شأنها لما تاخرت في غزوه من الغزوات وجاء بها صفوان بن معطل وجد البعير عليها وهدج فقال يكون هذا من يكون هذا الجمل ولمن هو فلما نظر في الجمل علم أنه جمل عائشة رضي الله عنه فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله إن الله قد حبسني وحبسها ليبتليني اعتبر هذا بلا عظيم أن تكون زوجة رسول الله في هذا الهودج وليس معها من أحد وهو الذي مر بهذا الطريق فوجد الجمل وفي ذلك الجمل هودج وفي الهودج عائش قال إن الله أراد أن يبتليني قال ماذا أصنع قال فتمنيت أن الأرض قد ابتلعتني لرسول الله ماذا يقول الناس وانا اجاب نشن للجبل والجبل اجابوا ليشين فجعل يقول هكذا الجبل جابوا ليشين وانا جيت للجمل لي والجمل جاني لي وانا جيت للجمل لي فصار في هلع وخوف ثم قلت يا رب اجعل هذا البلاء خيرا لي أنا ورطان لكن اجعل هذا البلاء خيرا لي قال فأمسك بالخطام فجعل يقود الجمل فإذا تنحنحت أي عائشة أبرك الجمل وذهب بعيدا نحو فرسخ ينظر إلى الجمل يحرسه مما يصيبه فإذا مكث مدة ورأى أن شيئا أسود عرج إلى الجمل والهودج ذهب إليه وأخذ خطامه حتى وصل إلى المدينة وهذا حاله نهارا وليلا أمر صعب قال والله ما نظرت إلى وجه جمل عائشة فضلا عن هودجها أنا قال الجمل ما قدرت عائز وش كيف شكل كيف ما أعرف عن الجمل شيء إلا أني أخذ بالخطام فنظرة للخطام ونظرة أخرى للطريق ومع ذلك التحرز ومع ذلك البعد عن أسباب الريبة لما وصل بعائشة إلى المدينة تقلم المنافقون وقالوا إن عائشة فعلت وفعلت وتأخرت وتكلموا في عرضها ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه شهرا كاملا يأتي إلى عائشة فيقول يا عائشة الله غفور رحيم إن كنت قد الممت بذنب فإن الله غفور رحيم فتبكي ويشتد بكاؤه لأنها تعلم أنه رسول الله وأنه يوحى إليه فإذا كان هو رسول الله وحبيب الله يأتي إليها فيقول إن كنت قد ألممت بذنب فإن الله فر رحيم وإن كنت بريئا فإن الله سيبرئك إذا كان هذا رسول الله الذي يطلعه الله على الغيب لا يعلم براءتها فمن يعلم براءتها فتبكي ويشتد بكاؤها حتى جاءها الفرج من الله وأخذ الله المنافقين وأتاب على من تاب من المؤمنين الشاهد قال سيد من حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير بعثنا يعني أقمنا البعير من مكانه يقال بعث البعير إذا أقامه قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته الله اكبر العقد جالست تحت ايش تحت يستفاد من هذه القصه فوايد من هذه الفوائد هذه القصة فيها منقبة ظاهرة لعائشة أنها ما وقع عليها شيء تكرهه إلا وجعل الله فيه فرجا ومخرجا للمسلمين فكان سبب ضياع عقدها لما ضع عقدها كان في ذلك أن الله شرع التيمم لكل من لم يجد الماء وفي هذه القصة من الفوائد أن من لم يجد ماء ولا متيمما فإنه يصلي بحسب حاله لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله معهم لا شك أنهم كانوا يصلون كل صلاة في وقته وليس معهم ماء وليس على ما فكانوا يصلون بحسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر انفعت منه ما استطعت وقد ذكر المالكية رحمهم الله أن الشخص إذا فقد الماء والتراب فإنه فإنهم قالوا يصلي ثم يقضي بعد ذلك وعنهم قول آخر أنه يصلي الآن ولا قضاء عليه وقيل ليس عليه الصلاة الآن لكن إذا وجد الماء والتراب فإنه يقضي هذه كم قول ثلاثة قول يصلي ويقضي ويقضي ولا يصلي ويصلي ولا يقضي وقيل ليس عليه الصلاة لا أداء ولا قضاء وهذا هو مشهور قول الإمام مالك في نفسه من لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك مالك قال لا يصلي ولا يقضي وأصبق يقضي والأداء لأشهبه أربعة الأقوال أصح هذه الأقوال الأربعة أنه يصلي الآن بحسب حاله كما فعل الصحابة وليس عليهم قضاء وليس عليه قضاء يصلي الآن ولا قضاء عليه لأن الرسول لم يأمرهم بقضاء الصلاة لما شرع التيمون ويستفاد من هذه القصة الكريمة أنه لا بأس من الإقامة بأرض ليس فيها ماء للضرورة الضرورة هنا ما هي البحث عن العقد عقد من ذهب لا يمكن أن يترك لا من البحث عنه وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هل هناك دليل من القرآن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب آه. قوله تعالى وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ لَاستَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوء آية أخرى قل لا ارفع صوتي لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب لا اقول لكم عندي ولا علم الغيب ولا اقول اني ملك هذه الايه ايضا صريحه في انه لا يعلم الغيب ايه اخرى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال سبحانه آيات كثيرة ماشاء الله وما كنت, وما كنت بجانب القربي إذا قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلع عليهم آياتنا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ثم قال له بعد ذلك تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وفيه مشروعية التيمم عند عدم الماء فيه مشروعيه التيمم عند عدم الماء وفيه جواز ركوب النساء ها الإبل. من اين ناخذ ذلك ان عائشه كانت على راكب الجمل واقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ها. جواز لو الأب لابنته إذا تسببت في أمر يظنه يحرج على الناس جواز أن يتلوم الأب ابنته ها إذا تسببت في أمر يحرج على الناس وفيه تعظيم ها وفيه تعظيم عائشة رضي الله عنها وتوقيرها وعطفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كرهت أن توقظه مع أنها كانت كان أبوها يطعنها في خاصرتها طعنا شديدا وكان يمكنها أن تتحرك لكن لاجل رسول الله تحملت صلى الله عليه وسلم نعم وفيه أن هذه القصة كانت فيها مشروعية فيها نزول آية التيمم آية التيمم نزلت عند هذه القصة قال وسئل مالك عن رجل تيمم بصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أن يتيمم لها أم يكفي تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغ الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم هذا والمعروف من مذهب مالك رحمه الله أنه يرى التيمم لصلاة الفريضة لا يكفي لصلاة أخرى لو واحد فيكم يتيمم الليلة للظهر لعدم الماء أو لعذر قام به صلاب الظهر والنافلة بعدها خلاص يبطل التيمم ويحتاج إلى إيه إلى أن يتيمم للصلاة الأخرى يعني العصر لا يصل بتيمم الظهر هذا هو المشهور من مذهم مالك رحمه الله صلاة واحدة بس بس الإمام مالك يرخص في النافلة البعدية يعني لو تيممت لصلاة الظهر تصلبيه الظهر تصلي به النوافل بعد لكن لا تصلي به فريضة أخرى المالك يرى أن إن كان تيممك لعدم الماء فإنه لا يكفيك أن تصلي بذلك التيمم بل تبحث عن الماء مرة أخرى فإذا لم تجده فإنك تتيمم مرة أخرى فتصلي بذلك التيمم لأن الله عزيزي يقول فإن لم تجده ماء فتيمم والآن أنت بحثت في المرة الأولى وفتشت ما وجدت ماء وتيممت الآن لا بد تفتش مرة أخرى عن الماء فإن لم تجد فلا يكفيك التيمم الأول بل لابد من تيمم آخر لكن هذا القول ضعيف والصحيح أن الشخص إذا تيمم لصلاة فإن ذلك التيمم يكفيه لصلاة أخرى وبعدها أخرى ما لم ينتق التيممه او يوجد الماء اذا كان التيمم ليش لعدم الماء اذا حضر الماء بطل التيمم وهذه مسألة متفق عليها او زال العذر الذي بسببه تيممته فاذا حضر الماء او زال العذر فانه يبطل تيممه ذلك وينتقب ويتيمم مرة ويتوضى او يغتسل ان كان عليه جنابا مفهوم طيب هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله وهذا هو الراجع طيب على اي شيء اعتمد مالك رحمه الله اعتمد على قول ابن عمر لا يصلى بالتعمم فريضتانه لا يصلى بالتيمم فريضتان وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم وقالوا لا تقوم بمثله حجة منهم البيهقي ومنهم الإمام الشوكاني وغيره كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم إلا أن, النوا... أن مبطلات التيمم تزيد على الوضوء بمبطل واحد وهو حضور الماء حضور الماء والمالكية قالوا لو واحد صلى بالتيمم وقد نسي الماء في الرحل فنهق حماره فتذكر الماء أن صلاته تبطل يعني هو بصلي نهق الحمار لما نهق الحمار الذكر أن فيه في ذلك الرحل ما نسيه فهنا تبطل عليه الصلاة واما اذا را الماء داخل الصلاه فان المشهور من مذهب مالك انه لا تبطل لا تبطل تيممه وبالتالي لا تبطل صلاته ويستمر فيها ذو التيمم لانه ما في موية ومشى الحله وفتش وما في مويه وقالوا يومين ما حتكون فيه وقالوا لعنده شوية موية يحفظه لشراب وشراب أطفال فلما كبر وركع ركعتين جاء الماء وظهر في الماسورة شخة الماسورة وجابت موية فالإمام مالك يقول لا يخرج من الصلاة تيممه صحيح وصلاته صحيح ومن العلماء من يقول تيممه باطل وصلاته باطلة ويتوضى ويصلي من جديد وهذا القول الثاني هو الراجح وأيضا المشهور من المذهب في هذه المسألة ضعيف طيب هذه قصة عظيمة وكذلك ما ذكره مالك رحمه الله بعد هذه القصة فيه نظر كما بيناه وأن التيمم أحكامه كأحكام الوضوء الإنسان يتوضى ويصلي به أكثر من صلاة ولا لا؟ الوضوء يصلي به أكثر من صلاة بالاتفاق فكذلك التيمم ينوب منابل الوضوء في كل شيء وحكمه كحكم الوضوء في كل شيء ومن فرق بين التيمم والوضوء فعليه بالدليل المالكين عندهم للتيمم أشياء عجيبة أولا يقولوا ما يصلي بوقتا من فريضا تاني يقولوا ما يتيمم إلا بعد دخول الوقت لأنه قالوا التيمم ده طهارة ضعيفة ما يتيمم إلا بعد الوقت شنو يخش طيب إذا دار يتيمم الآن والعصر وقتها ما خش عند المالكية إذا تيممت قبل دخول الوقت فإن هذا التيمم لا يصح لابد يكون متى بعد دخول إيش الوقت وأنا أقول لطلاب العلم ولعامة المسلمين هذا هو العلم الذي ينفعكم علم المسائل وشرح الأحكام هو الذي يحتاجه الناس اليوم والناس اليوم يكثرون من المواعظ يقول لك والله يظن محاضرة ماذا خرجت منها بأي شيء خرجت منها يقول لك والله حاجات كثيرة من الحاجات الدين عينة اثنين تلاتة كلام كان سمح عارفينه سمح من السمح ده ما ركت بيشنه شيء خرجت ما يتذكر شيء ليش أن يخرج بشحنة ايمانية فقط و ما تزال هذه الشحنة في قلبه ثم تضعف, تضعف تضعف تضعف حتى يبقى ضعيف الإيمان ثم يأخذ شعن أخرى بخلاف الأحكام تتخرج عالم والعلم نفسه يولثك خشية الله من كان بالله أعرف كان منه أخوف إنما يخشى الله من عبادي العلماء شد حلق في العلم الشرعي وسئل مالك عن رجل تيمم أي أم أصحابه وهو وهم على وضوء قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأس الإمام مالك سئل إنسان متيمم لعذر من الأعذار وخلفه جماعة على وضوء أي صلي بهم إماما الإمام مالك قال أحب إلي أن يصلي بهم غيره ولو صلى بهم لم أرى بذلك بأسا يعني الأفضل المتوضعين يصلي بهم المتوضع وصلاة المتيمم بالمتوضعين عند مالك هي خلاف الأولى وخلاف ما هو الأحب إلى مالك لكن إن صلى بهم فلا حرج وهذا يدل على ورع مالك رحمه الله وتحريه والصحيح أن المتيمم طاهر فلو أن يصلي بالناس من غير كراها يكون إمام ويكون خطيف في الجمعة ويصلي بالناس وما في حرج وقال مالك في رجل تيممه حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات المسألة الزكرناه قبل شوية هو في صلي متيمم المويجات أو دخل زول من السفر معاه مويع فهل يقطع الصلاة أن مالك لا يقطع الصلاة بل يتمها بالتيمم وليتوضى لما يستقبل من الصلوات يتوضى بعدين لكي يصلي العصر والمغرب والعشاء بالوضوء أم هذه الصلاة التي دخل فيها بالتيمم لا يقطعها والقول الثاني ها القول الثاني أنه يقطعها لبطلان التيمم وبطلان الصلاة تبعا لبطلان التيمم وهذا القول هو الراجح ودمبني على مسألة أصولية هي استصحاب حكم الإجماع في موطن النزاع فمن رأى الاستصحاب حجة قال لا يقطع ومن قال الاستصحاب هنا ليس بحجة قال يقطع قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس على الذي وجد الماء وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاه اي منه لانهما امرا جميعا فكل عامل الله به وانما العمل بما الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاه هذا كلام سديد ما عليهم مزيد من قول مالك رحمه الله الإمام مالك قال الزول بيتيمم لعذر أو لعدم الماء فيصلي بالتيمم وآخر يصلي بالوضوء ليس الذي صلى بالوضوء بأطهر من الذي صلى بالتيمم ولا أتم صلاة منه فالمتيمم بالتراب والمتوضع بالماء كلاهما في الأجر السواء وليس المتوضع بأطهر من المتيمم ولا بأتم صلاة منهم بل هما سواء وكل منهما عامل بما أمره الله به دا قال له انا ما عندي موية يا ربنا قال له توضى قال له تيمم ودا قال له يا رب انا عندي موية قال له توضى دا قال له تيمم ودا قال له اشنو يتوضى فكل منهما قد فعل ما امر الله به لك كثير من الناس الان بسبب تأثرهم في بعض الاعراء الفقهيه لم يبقى متيمم يقول لك الواحد لو متيمم وعليه جنابه وتيمم ممكن يمس المسحف وليه ما يمسه هو خش الجامع وقرا وصلى والصلاه دي مناجات للرحمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ينادي ربه وانت ناديت رب العالمين تاني امساكك بالمصحف ماذا يكون ومن جنس ذلك بل مناجاة الرب عز وجل بالتيمم اولى منها مس المصحف ودخول المسجل فالمتيمم حكمه كحكم المتوضح في شائر الاحكام الا ما خصه الدليل دي الفائدة اللي نخرج بيها من عموم الدرس لأن المالكية جعلوا أحكام للتيمم خاصة بنوها على الاجتهاد والنظر وليس عليها دليل خاص وأنا أجمل لكم في نهاية الدرس فأقول جعل التيمم لا يقوم مقام الوضوء في أنه يصلى به أكثر من فريضة وهذا قول مرجوح ثانيا قالوا لا يتيمم الشخص إلا بعد دخول الوقت والصواب يتيمم قبل دخول الوقت وبعد إيش دخول الوقت قالوا من تيمم للنافلة لا يصلي به الفريض وهذا قول مرجوح والصحيح أن من تيمم لنافلة صل به الفريض كما أن من توضى للنافلة صل به الفريض لو واحد فيه يكون يتوضى عشان يقرأ القرآن أصبر قرأ اتوضى عشان يقرأ القرآن أو قرأ عشان يصلي التراويح بعين اتذكر ما عليه عليه صلاة الضهور ما صلى نساء ممكن بنفس التيمم بتاعه بنفس الوضع بتاعه التراويح يصلي به لماذا لأن التيمم عبادة يستبيح بها المسلم الصلاة ومس المصحف ودخول المسك ومناجاة الرب عز وجل وكل ما كان حراما عليه بالحدث يكون مباحا له بالتيمم كما كان مباحا له بالوضوء فالوضوء والتيمم في الأحكام سواء إلا ما جاء الدليل الذي يفرق بين الوضوء والتيمم زي شنو ها اذا وجد الماء بطل التيمم والوضوء لا يبطله وجود شيء ما في حاجة اذا حضرت الوضو يبطل ها الا اذا احدث معلئ لكن حاجة تبطل الوضو من بر ما الا فيك انت برع لكن التيمم يختلف عن الوضو في أنه إذا حضر الماء بطل التيم فعنده مبطلاته مبطلات التيمم مبطلات المت... التيمم مبطلات الوضو يزيد عليها بناقض واحد ومبطل واحد وهو حضور الماء طيب لهم الحمد لله يعني كان لله. ها؟ قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوزه أن يصلي فيه بالتيمم الإمام مالك قال الرجل الجنب العليه جنابه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن بالتيمم حزبه يعني ويرده إذا كان له ويرد من القرآن يقرأه كل يوم ومالك مويل الليلة يتئمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد معن يتنفل كمان بنفس التئمم بتاع القرآن الذي تئممه لأجل أن يقرأ القرآن هذا يتنفل بما شاء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتئمم اللي هو في الحتة ما أموية إن جفي حتة في أموية فإنه لا يتنفل بذلك التئمم بل يغتسل من الجنابة ثم يتنفع ولعلنا نفتح الفرصة للإخوة لما قد يرد منهم من أسئلة حتى نستكبل بذلك إن شاء الله يفاعل شخص مكفوف مسبوك في الصلاة هذا سؤال مهم ها. اقتدى به السؤال واضح يقول شخص كان مسبوقا بركعتين في صلاة الظهر مثلا فلما قام ليأتي بما بقي له من صلاته جاء شخص آخر جاء شخص آخر فاقتدى به يعني جعله اماما هل هذا امر جائز او غير جائز المشهور من مذهب مالك انه ممنوع انا بديكم المذهب اوش عشان بيلاقوك ناس بيبرة بيقول لك الكلام ده جبتم ويه تقول له هذا مذهب مالك ممنوع المسبوق لا يقتدى به يعني لا يصير إمام قلنا للمالكية ما المانع من ذلك قالوا لألا يصير إماما ومأموما في صلاة واحدة لمن كان مسبوك كان مأموم ولا زال هو حكم المأمومية قالوا فقد صيرنا شخصا واحدا في صلاة واحدة مأموما وإماما هو لازل مامور فجعلناه إيش إمام. إمام والصحيح أنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك قال ابن عبد البر ليس في السنة ما يمنع ذلك وكفى به يعني كفى بالحافظ ابن عبد البر علما بالسنة قال ليس في السنة وهو من كبار الحفاظ في مذهب مالك وفي غيره بل يقول الشيخ الألباني رحمه الله هو من الحفاظ الحف الكبار الذين لا يبلغ شأ لا يبلغ أحد شأوهم مما مجع بعده بل يلقب بالحافظ أبو عمر ابن عبد البر يكن بالحافظ أبي عمر ابن حبد البر حافظ المغرب حافظ المغرب كله طيب وبناء على ذلك فنقول لا لا يمنع من أن يقتدي الشخص بشخص مسبوق فيجعله إماما وبعد أن يفرقه من صلاته هو نفسه يكون إيش مسبوك. يعني أدرك جزء من صلاة هذا المسبوع جائز نبه على الجواز الإمام القيم والإمام الشوكاني في نيل الأوطار والإمام بن قيم الجوزية في زاد المعاد والإمام عبد عبدالبر رحمه الله في شرح الموطة نريد أن تجعل لنا درس بعد المغرب في بكتاب آخر بعد المغرب ما في طريق الوقت مقف هل يجوز دفن الرجل الذي لا يصلي في مقابل المسلمين تارك الصلاة في خلاف إذا ترك ذلك تساهلا وتهاون إذا كان أقر بوجوب الصلاة وتهاون في أدائها وتكاسل فهذا جمهور العلماء على أنه فاسق وذهب طائفة من العلماء إلى أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ولا يدعى له بالمغفر والرحم ولا يوزع ماله بين ورثته بل ماله فيء لبيت المال وهذا القول الذي قال به هؤلاء العلماء هو الأرجح في نظري والله عالم أن تارك الصلاة المقيم على تركها إلى أماك لا يصلى على ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يدعى له بالمغفر والرحم ولا يرث ماله وإذا كان حيا فإنه لا تؤكل ذبيحته ولا تجاب دعوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة والبينية حد فاصل وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وحظ نكر في سياق النفي لا حظ والنكر في سياق النفي تفيد العموم وقال عبد الله بن شقيق العقيل التابع الثقة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة وأجاب العلماء عن أدلة القائلين بعدم كفره أجوبة منها أنها أدلة عامة مخصصة بأدلة كفر تارك الصلاة أو أنها مقيدة بحال يُعذر الرجل فيه بترك الصلاة كما جاء في حديث صيلة بن الأشيام قال سيأتي عنا الزمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله ونحن نقولها دي المعذورين ولا ما معذور قال ما بنذكر كده في حاجة اسمها صلاة ولا كده أشوف نزول صلى ولا شوف لا ندري ما صلاته نسمع بها رهاب رعا لا يبقين إلى ذلك له ولا صيام ولا زك بيسمع بها ساكن دم عزور أو تكون هذه الأدلة ضعيفة ليست بصحيحة أو إنها صحيحة لكنها غير صريحة فأدلة عدم التي استدل بها القائلونة بأدن كفر تارك الصلاة لا قد تخرج عنه أربعة وجوه إما أنها ضعيفة لا دليل عليها لا حجة فيها ضعيفة لا تقم بها حجة أو أنها صحيحة لكنها ليست صريحة وإما أنها مخصصة بأدلة كفر تارك الصلاة أو أنها محمولة على حال يُعذر فيه بترك الصلاة طيب. قصة عائشة هل فيها رد على الشيعة أخزاهم الله نعم لأنهم يطعنون على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ففيهم شبه بالمنافقين ولذلك الرافض اليوم يزعمون أن عائشة زانية وله الله كيف تتهم عائشة ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم من التهمة الليلة لو دار عيب إنسان عمدا لأوما كان بين الناس إذا اتهموه في عرضه فقد طعنوا عليه أعظم الطعن لو قالوا الذول دمرة ماك ويسنته منه فكيف برسول الله الذي هو سيد خلق الله ونساءه أشرف النساء وأعظم النساء وأطهر النساء ويكفي أن الله أنزل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حتى تخسأ الشيعة الرافضة قبحهم الله وقبح كل من انتسب إليهم وتعزى إليهم قال ما المراد بما هي بأول بركتكم يا أهل أبي بكر المراد بربركة يعني الخير يعني الخير ده ما أول الخير تسبب فيه قبل كده عائشة رميت في عرضها فبرأها الله وانزل براءتها من السماء وتضمنت البراءة أحكاما شرعية ده ما خير للمسلمين خير وبعدين زيد في القرآن يعني بسبب ايش بسبب اتهام المنافقين لها ربنا نزل القرآن نفس القرآن ده انقريته الحرف بيش كما جاء في الحديث اذا قال الله دي ما اول بركة منكم يا اهل ابي بكر البركة هنا الخير ما اول خير تسببوا انت فيه حسي عائشة وهي من آل أبي بكر ضاع عقدها والناس يتحرجوا وقالوا يا أخي كيف تقيم برسول الله في هذا المكان وبعدها ربنا أنزل آية المائدة آية التيمم في جنح الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وشريع التيمم خير ولا ما خير ولذلك كان بعض الحكماء يقولون واتهمت في عرضها فنال, فنال المسلمون بذلك خيرا وبرأها الله سبحانه وتعالى حتى قيل لها اذهبي فاشكري لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا اشكر احدا انما اشكر الله الذي برأني من فوق سبع سماوات بعدين بضع عقدها ثم وجد وكان الحكم من ضياع العقد هو مشروعية التيم هذا معنى ليس هذا بأول بركتكم يا ألابي هل يجوز الصلاة بوضوء الغسل يجوز لو إنسان اقتسل للجنابة ممكن يصليه بطواله حتى لو متوضع بس اقتسل غسل الجنابة له أن يصلي به الصلاة لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنوبا فاتههروه فسمى الغسل طهارة وإذا كان طهارة يصلي بي. نعم إذا كان على وضوء كان أكمل لكن لا يشترط الوضوء بالنسبة للغسل ولعلنا نكتفي بهذا من الأسئلة غسل نعم لا. غسل الجمعة لا غسل بعد ولا أن تصلي به لأن ربنا ذكر الغسل من الجناب إن كنتم جنبا فاضطحا صلى الله وسلم عنه